ينزل بقلبه منزلة الحياة وقد صدر الهروي المنزلة بآية كما هو عهدنا به واحيانا قد يستدل بآية بعيدة عن موضوعها وإنما هي إشارات واحيانا قد يكون استدلاله بالآية ليس في محله فقد استدل على المعاينة بقوله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا اعترض ابن القيم رحمه الله تعالى على تصدير الهروي المنزلة بهذه الآية فإن المراد ألم تر إلى قدرة ربك أما رؤيته جل وعلا فهذا ممتنع في الدنيا مستحيل لكن استدلاله استدلال الهروي رحمه الله تعالى لمنزله الحياه بالايه التي اختارها فهي في موضعها وهي صحيحه يعني استدلاله صحيح استدل الهروي بقوله تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهذا استدلال في موضعه او من كان ميتا اي ميت القلب ميت الضمير ميت الروح وهذا موجود عند الناس يقول لك فلان ما عنده ضمير فلان قلبه ميت فالموت هنا المعني أو من كان ميتا فأحييناه تمام الآية يدل عليها وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالحياة المعنية هنا ليست حياة الأرواح في الأبدان التي يستوي فيها الكافر والمؤمن بل والحيوان حتى الحيوانات والبهائم فإن في أبدانها أرواحا صح؟ بها تتحرك وتتنفس وتعيش وتبحث عن أقواتها وعن أرزاقها إذن الروح المعنية هنا والحياة المعنية هنا يقول ابن القيم هي روح معرفته ومحبته وتوحيده وعبادته لله وحده لا شريك له فهذه حياة القرآن يتحدث عنها كثيرا مثلا يقول المولى سبحانه وتعالى لا يستوي الأحياء ولا الأموات يقصد بذلك الميت حسا والميت معنا الميت حسا أن تخرج روحه وأن يظل جسده بلا حراك جثة هامدة ولكن الميت الآخر ميت الروح وهذا كثير جدا في القرآن يقول الله تعالى نبي انك إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين لا تسمع الثم أي هنا الذكر ولذلك بماذا يحيى الحي يحيى الحي بروحه إذن الحي حسا يحيى بروحه والحي معنا يحيى أيضا بشنه بروحه ولكنها روح مختلفة وإلا الكفار الآن في الحس والظاهر والشكل أحياء يتكلموا، ويتونسوا يأكلوا، يشربوا، ينوموا، يعرقوا، يستحموا، يتزوجوا، يلدوا، حياة الأحياء الطبيعية هذه موجودة عندهم لكن الروح التي يحيا بها العبد هي الوحي، ولذلك الوحي روح. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك. روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا فبالتالي هي روح بل قال سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره وقصد الروح هنا الوحي ولماذا سمي الوحي روحا اذا كان البدن لا يحيا الا بروح فيه فإن القلب لا يحيى إلا بروح فيه وهو الوحي لا حياة لعبد إلا بالوحي الكامل الذي أنزله الله عز وجل طيب ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق فبالتالي ينزل الملائكة بالروح هي الروح فعلا الوحيد الروح لأنه يحيي الله به القلوب ولذلك هذه قاعدة أساسية قبل أن نمضي لا حياة لقلب إلا بالوحي لا حياة لقلب إلا بالوحي طيب الأناشيد كيف بتحيي القلب هي وحي ما بتحيي الأناشيد بتحيي القلوب فبالتالي طيب الخطب كيف خطب الجمعة بتحيي القلب ولا بتحييه أه؟ يا ناس ما تكذبوا خطب الجمعه المستندة الى الوحي هي التي تحيي القلب لكن جو واحد طلع المنبر ونظم ليه من راسه ده ار بيحيي القلب ده قلب شنو بيحييه والله الحبه دي ما يحيي تقولوا خطب الجمعه تحيي القلب كلما كانت الخطبه كثيره الاستدلال بالقران والسنه كلما كانت فيها شنو حياه القلب وكلما قل الاستدلال في الخطبه بالوحي قل نفعها وكذلك الدروس وشنو والمحاضرات الكلام المستقى من الوحي ينفع والكلام الذي لا يستقى من الوحي لا ينفع في نص الجمعه ينظم نظم لا ايه ولا حديث والله فينا بيقطعوا الجمعه دي ولا بحضره واحد يقول أنا انا بحضر في المنبر قال لي لما الأذان بيأذن أنا بكون بختلف في الموضوع أقول رب الناس زي الايه انضم لهم شنو قال قلبه يقول ليه أكشحن أكشحن الليلة بالموضوع على ده يقوم ينضب يقول لهم حصل كده وأمريكا وبعد ذلك يقول لهم في وين ولكن آية حديث ما فيه يتكلم عن أمريكا ويتكلم عن الصومار ويتكلم عن دارفور ويتكلم عن فلسطين لكن تعمل شنو تربل ذلك بشنو بالوحي ناد حتى في واحد من أهلنا الحلفاوين صلى مع امام هو ضايق منه ضيق الشريف الإمام يا زول نظمه ذاته ما مركز كويس مرة ينطلق في ألمانيا ومؤجب. بس بتاع اخبار يعني ومرة ينطلق وين هو قاعد قالوا له الصلاة الإمام نزل داري الصلاة قال يا زول مدقوب قال منتظر النسرة الجوية قال النسرة الجوية لسه قال ما قالوا النسرة الجوية أزود كلامه كله أخبار لا واحد واحد قال منتظر النسرة الجوية فبالتالي اصلا الخطب أي كلام ينفع إذا كان مستندا إلى الوحي فبالتالي هذه الحياة ربنا جعل الحياة الحقيقية في حياة إخواننا حياة طبيعية كما قلت لك تستوي فيها جميع الكائنات الحية الحشرات الدواب الانعام البشر الإنس الجن جميع الكائنات تستوي في هذه الحياة لكن هنالك حياة خاصة وهي التي سوف نتحدث عنها الآن أو نتحدث عنها الآن وهي قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلنحينه حياة طيبة بالمناسبة أن حياة طيبة وفق ما يريدها الله وليس وفق ما ترسمها أنت لنفسك حس واحد تقول له إنت عايش حياة طيبة يقول دي حياة دي, دي حياة عدم والله العظيم يقول لي دي حياة أخر شنو ليه لأنه رسم لنفسي حياة يريد أن يعيش عليها والله يريد لك أن تعيش حياة معينة ممكن تعيش في كوخ ولا قطيه حياة يرضى الله لك وأنت بها قانع تكون أسعد من حياة الذين يسكنون البلل والقصور العالية ممكن لا ممكن لذلك شوف ابن عباس لما سألوه فلن حياة طيبة ما هي قال القناعة والرضا ابن عباس فسره بشنو رد الله عنهما قال الحياة الطيبة بشنو قال له شنو, دلوا شنو القناعه وشنو؟ والرضا لكن الناس انت عارف اكبر سبب من اسباب التعاس شنو؟ عدم القناعه والرضا واحد تقول له كيف؟ يقول لك زي الزفت ايش يا زول؟ الزفت شنو يحس تدخل واحد تقول له كيف؟ يقول لك ناس عايشه وناس دايشة وناس في ما مالها يا اخي ده أنت يا زول طالما انك مؤمن لذلك ابن القيم يقول جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينن أجرهم بأحسن ما كان يعملون طيب بعض السلف يقول فلنحيينه حياة طيبه الرزق الحسن بعضهم يقول فلنحيينه حياة طيبة اليقين بعضهم يقول فلنحيينه حياة طيبة الإيمان بعضهم يقول الإسلام والحياة الطيبه جامعة لكل هذه المعاني والمفردات فلما يحيننا حياة طيبه إيمان وقناعة ورضا ورزق حلال اهم شيء لو بيه كثير وحرام ما بتنتفع به ودي مشكله الناس الآن الآن مشكلة الأمة أنها تريد كل واحد فيها أن يغنى وأن يجمع مالا بغض النظر عن بغض النظر عن الحلال والحرام ما مهمه حلال وحرام بس مهمه انه الم طيب شوف في القيمه وشنو في الحياه يقول حياه القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالايمان ومعرفه الله ومحبته والانابه اليه والتوكل عليه فانه لا حياه اطيبه من حياه صاحبها ولا نعيم فوق نعيم سعاده القلب وفرح الضمير وسروره وراحه البالي لا نعيم افضل من ذلك الا الجنه اكيد ابن القيم قال انا قال شنو قال كان بعض السلف شوف الحياه فعلا ناس عايشه وناس شنو ناس شنو؟ لكن دال ناس العايشين ناس العايشين مع ربنا واجزل ما مع ربنا شنو دال الدايشين وفي ناس في الدوشه ما لامين نحن نعكس عليهم هم لما تقول له كيف يقولوا الناس عايشه معناه دال ناس العربات والبيوت السمحه والجروس الكثيرة وناس ما دايشه وديل الناس ياتوا الطبقة اليات الوسطى وناس في الدوشه ما لا ما ديل ناس ورنش وبرد وكده لكن ممكن الزول يكون من ناس ورنش وبرد ويكون مرتاح والناس التانيين هو هو عايش متاس التاني مالون دايشيت الكلام بالكلام يقول يقول المقيم انه لا تمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بانسه بالله وفرحا بقربه من الله شوف القلب ده حتى نقول لو ان اهل الجنه في مثل ما نحن فيه من النعيم انهم لفي طيب عيش الكلام ده مبالغ ولا مبالغ مرات يكون في عباده واندماج وقرب من الله يقول ناس الجنه كان زي حظهم يا اخوانك ده كيف اشي كويس الشده رايكم فشل مبالغه مش كذا ده بيحس بطعم العباده يجد نفسه في العباده وحياته في الذكر وفرحه في الطاعه وسروره في الانس وقربه في الذكر وحياته في المحبه والمعرفه الكامله لربه حتى بلغ درجه من الانس والسعاده والسرور يقول يهتز فيها القلب طربا وفرحا القلب ذاته قال يا من يرقص طبعا عندك كلام انت ما مشت خياله لي لأنك ما ضخته انت الشيء لو ما ضخته بتنكره لو لو أنت من الله خلاجه ما شفت مثلا فاكهة معينة واحد قال لك والله سمح سماح انت بتقول جدنا زور ما نرد نتكلم كده بس يكلمك ويقول لك والله الشيء ده سمح. كويس طبعا أي زب يفهم وناس يقول ليه؟ والله نحمل أرنب ده ما بيتحصل انت كان ضبطه كل يوم تحيوا معنا واحد يقول لك لحم الغزال ده كان ضبطه كل يوم تحيوا معنا واحد يقول لك لحم الضان واحد يقول لك ايوجد بفهم الزور الماضي بيقول هذا المال فدل فدحين انت كانت تشوفه استغراب شديد يعني حتى كان شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى يعني يسجد فما راوه قد اهتز ابدا زور في السجن عادي جدا ما غير حاجة ابتسامته في محله وبرنامجه في محله ما غير أصلا قالوا خلاص السجن ذا ما نافع معه فأخذوه إلى سجن آخر نقلوه من سجن القاهرة إلى سجن الإسكندرية هذا في عهد الممالك فسافر إلى الإسكندرية فقال شنو قال مساكين اعدائي ماذا يفعل أعدائي بسجني خلوة بربي وترحيلي سياحة في أرض ربي وقتلي شهادة للقاء ربي فماذا يفعل أعدائي بي دزول حي حي عنده حياة بحسب بحياة أخرى حتى لو ضيقوا عليه كده كان يقول لست مسجونا المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه قال ما مسجون قال له أنا مرتاح مش في سجن قابليني قال لهم المسجون الحقيقي السجن فواه هو, هو والمحبوس منحبس عن مولاه طيب بالتالي هي حياة عظيمة طيب إن القيم يقول أهل المعرفة والذكر والطاعة والإيمان يحيون حياة طيبة في الدور الثلاث في الدنيا والبرزخ في القبر وفي, وفي الآخرة حياتهم كاملة قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم الأبرار في نعيم دائم في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة يعني حتى نحن إن الأبرار لفي نعيم ينصرف ذهننا إلى, شنو؟ إلى الجنة قال إن الأبرار لفي نعيم حتى في الدنيا في نعيم الطاعة في نعيم الذكر في نعيم العبادة طيب قال صاحب المنازل الهروي الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء المنزلة اسمها منزلة شنو؟ اسم المنزلة منزلة الحياة منزلة الحياة طيب يشار بها إلى ثلاثة أشياء الحياة الأولى الدرجة الأولى حياة العلم من موت الجهل ولها ثلاثة أنفاس نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة قام ابن القيم عمل شنو؟ خلى الكلام ده وعمل مقدمة منه هو براو الآن الحر ما له الهرري شنو كلامه ابن القيم وقف الهرري قال له كده الثلاثة دي خلا قبل يشرح معنى الأنفاس الثلاث نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة قال له نتحدث عن الحياة الحياة الحقيقية قال ابن القيم الحياة المشتركة بين سائر الحيوانات ويدخل فيها احيانا حتى النبات هذه حياه لا نشير اليها قال لكننا نتحدث عن ان الحياه عموما الطبيعيه والمشتركه كلها والخاصه في حياة خاصة هي حياه الروح بالوحي اتفقنا على صح حياه الروح بشنو حياه الروح بالروح لان الوحي شنو؟ الوحي شنو؟ روح طيب حياة الروح بالروح عندها يقول ابن القيم مراتب الحياة الحياة الأولى التي ذكرت في القرآن حياة الأرض بالنبات الأرض دي بتبقى حية بشنو؟ بالنبات قال سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون هذه حياة لماذا؟ لأنه يحصل فيها نوع حركة واضطراب وتصجيع قاحلة نزلت مطرة طلعت شنو ها؟ نبات حصلت حياة وقال تعالى عن الغيث وأحيينا به بلدة ميتة قال كذلك الخروج يوم القيامة فاستدل على الحياة الآخرة بهذه الحياة الأولى الطبيعية وهي أولى مراتب الحياة الحياة تبدأ من ذي هنا دي اولى مراتب الحياة هي شنو وهذا كثير جدا في القرآن من سبب قال وأنزلنا من السماء ماء طهورة نحي به بلة ميته وكذلك النشور الخروج كذلك تخرجون كذلك الخروج طيب فجعل الحياة دليلا على حياة يوم المعاد دي واضحة الحياة الثانية حياة النمو والاغتداء وهذه الحياة نمو وغذاء حتى النبات يدخل فيها الحيوان شنو؟ يعني الحياة الأولى حياة شنو؟ الأرض بشنو؟ بالزرع وسبب ذلك غيث ينزله الله من شنو؟ من السماء وحياة جعلت غذاء يحتاجها حتى النبات قال تعالى شو الكلام هنده كيف؟ وجعلنا من الماء شنو كل شيء حي وهي حياته النبات اختلف الفقهاء في مساله بالمناسبه فقهيه الشعر هل فيه حياه ولا ما فيه حياه حتى شعر البهيمه فيه حياه ولا ما فيه حياه طيب اذا ذبحتها حللتها كلها طيب البهيمه اذا ماتت وصارت ميته يحرم الانتفاع منها شعر كيف هل فيه حياه ولا اصلا ما فيه حياه اختلف الفقهاء في متى هذه المساله على قولين والصواب انها فيها حياه لكن حياه نمو واقتداء الشعر بينمو ولا بينمو بتغذى ولا ما بيتغذى اذا فيه نوع شنو نوع حياه لكن حياه لا تتنجس بالموت عشان كذا شعر الميتة يحل الانتفاع به عرفت طيب لأنها نوع حياة طيب المرتبة الثالثة الآن التكلم عن شنو عن مراتب شنو الحياة ما تنسوا الهروي الرحيم والله قال شنو قال حيات العلم من موت الجهل ولهذه الحياة ثلاثة شنو أنفس نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة ابن القيم قال كده نتكلم عن مراتب الحياة قبل ما نيجي نشرح الكلام ده المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه دي حياة زائدة ضابط شنو الإحساس بالألم النبات طلع منا صح ها كان جبت فأس وقطعت شجرة بتألم ها بتحس بالالم بتقول طيب كان جبت بن آدم وشلخته فيحصل شنو وكان جبت حيوان من الحيوانات والبهايل وسلخت وهابشت ولا ضربته بتألم ولا بتألم إذن حياته ودي برضو مشتركة يعني في واحدة حياة عامة في الحيوان وشنو؟ والنبات وفي حياة ماله اخصه شوية فيها الحيوانات كلها بما فيها الإنسان الإنسان حيوان بالمناسبة كلمة حيوان من الحياة بالمناسبة حي وليس من السوء والله قال عن الجنة إن الدار الاخره اللي الحيوان هي الحياه الكامله يعني الحيوان الحياه الكامله طيب فاذا هذه الحياه تختلف درجاتها مثلا الجنين حي صح الجنين حي ولا ما حي حي حياه الحيوان ولا حياء زائده حياه النبات ولا حياه زائده زائده صح لانه بحيث شنو اه بالالم لكن في اشياء قد ما يحس بيها او ما يجيب لها خبر أم ماثر ما بكون جاي بخبر أخوه الأكبر منه بيتألم ليه؟ لأن حياته بتاعت المشاعر والبدن مختم اكثر من ذلك خلي ده تجي نفر واحد ممكن حياته دي إحساسه بالألم يختلف إذا كان صحيحا وإذا كان مريضا زول عيان إحساسه بالحياة وطعم الأشياء سيختلف في فمه وزول نصيح سيختلف عشان كده الواحد لما يكون عيان تدي الموية ما بشنو مبذوغ لا شنو مبذوغ لا طعام طيب قال مثلا ابن القيم مرة بمثال قال حياه البعوضه وحياه الحيه ايهم اكمل البعوضه والدبيب الاكمل ياتوا في الحياه اكيد الدبيب صح البعوضة مهما كان هي حيه وكتالق لكن ما زي شنو ما زي الحيه المرتبه الرابعه حياه الحيوان الذي لا يتغذى بطعام وشراب حيوان بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ حي لكنه لا يتغذى بطعام وشراب كالملائكه الملائكه احياء ولا أموات والله بالقييم بيمشي كوسته وحاجات ويبحث لهم حاجه ذاته اجيبه خلاص قال مش الحياه الملائكه احياء لكن عنده فاهم من القيم قال حياه ومثل ذلك مثل حياه الملائكه حياه شنو؟ حياه الارواح بعد مفارقة الابدان فإنها لا تتغذى بطعام ولا شراب ولكنها تحيا حيا ولا ما حيا الروح دي بعد ما تطلع بتموت بموت الجسم لما الروح تطلع طيب الروح وين فظل شنو باقيه منتظرة إما نعيما مؤبدا وإما بؤسا وشقاء مؤبدا عيادا بالله فبالتالي قال ابن القيم عنده فهمين يقول شنو يقول كلما كانت الحياة بعيدا عن الطعام والشراب كانت الحياه اكمل عشان كده المؤمن لا يجد روحه وحياته الا في الصيام ايمانياته وروحانياته تختلف لما يكون صائم إيمانه بكون شنو فوق ليه لان الطعام والشراب يجذبه الى الارض عشان كده قال شنو حياه الملائكه لا كلال ولا فتور فيها قال جل وعلا سبحانه وتعالى عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون لماذا لانها حياه كامله لا يدخلها الملل انت بيجيك الملل ليه لانه انت اخلاق دخلت مويه وحشرتك يسرق كويس وقعدت تسالي كويس وسفسفته بارد عاد لو جلدك سبح لحد الصباح بيسبح لحد الصباح والله بيسبح لحد الصباح طوال تنعسنوا بس لو لك سبيح يا خلي لو لك من المغرب لحد العشاء قلني في الجامع سبيح بس بتقنم انت تتغلغل غلغله وتعاين بالشبه وتشوف وتمر وتمشي البيت ما في اي موضوع تخيل وانت جاي العشاء ما في موضوع تمشي عشان شنو عشان تشرب شاي بين لبن وتجي اراك شنو يا هوا يا ما يا ياخي يا يا والله قدر ما تقذف الطعام والشراب انت بتكون اخفاء روحا خفف لانه اخواننا معادله الانسان عباره عن طين وروح قال اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي لما انت الطين ده غذاء من الطين والروح من وين الروح ذات من ربنا يسالونك عن الروح يقول الروح غذاء من ربنا الروح غذاء من السماء والبدن غذاء مما خلق منه من الطين فيزول ما بيأكل من الطين فيزول اتغدد بشنو بريقنا هل يمكنك ان تكون هناك من هولندا دي يا با من هولندا, ناس هولندا يا با من هولندا من هولندا من هولندا من هولندا ماذا تعرف في واحد يؤكلون طوال عملي و بعدين طوال يدو هناس البيت عملون من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من غيرنا من كثرة الرجل بيجي لك كمر قال مش فيها حديث احنا دجينا كمر مش غيرينا يا تشرب لبن صح اللبن ده من وين من البقرة البقرة بتاكل شنو أمباز بس شنو قال البقرة ده من الواط دي كل كده يا اخوانا الباصه دي دقيق ولا ما دقيق ها البرتقال عصير ده اش ده كله جاي من وين ها المو جاي من من؟ برصد جائم من الواطن صح؟ طيب فبالتالي دي الحياة الرابعة الحياة الخامسة قال الحياة التي أشار إليها المصنف وهي حياة العلم من موت الجهل فإن الجهل موت لصاحبه فما أسمعك كام كويس شوف كام ده يعني نجد كيف قال ابن القيم من كان حيا ببدنه ولكنه كان جاهلا بدينه كان ميتا وكان بدنه قبرا لروحه يعني الروح الجواك دي ما عندها فائدة إنما هي شنو؟ جسمك دي شنو؟ قبر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم صحيح والله وأرواحهم في شنو؟ في وحشة من شنو؟ فليس لهم حتى النشور نشور ما بدأ يطلع إلا هم الغيامة يقومون يوم القيامة لذلك يقول ابن القيم فإن الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن اتفقنا ولا ما اتفقنا اه؟ اتفقنا ولا ما اتفقنا اخوانا ربنا قال شوف الحياة لتكلم عن ربنا في صورة ياسين لينذر من كان حيا كيف من كان حيا نفسه كل أحياء من كان حيا يقضى في الفكر وحي في الضمير ده حي, حي يا سلام ده كلام عجيب ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لانهم ما احيا يعني خدت الحي وصاد شنو في مقابله وعكسه شنو الكافر مش مش الميت ما قال ينذر من كان حيا ويحق القول على على الميتين قال على الكافرين لانهم اموات يا سلام يا السلام بعدين قام ابن القيم قال شنو شو ولعلنا نقلناه واتى به ابن القيم نقل نفس هذا الكلام في منزلة من المنازل منزلة, منزلة العلم لكن هنا قال شنو قال وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه معاذ صحابي جليل أعلم الأمة بالحلال والحرام بعدين معاذ الله يخواننا يحيرك رضي الله عنه معاذ اسلم وبعث النبي محمد الى وين إلى اليمن وعلم الناس حتى وفاه النبي ولما ارتد الناس في اليمن وقف هو وفيروز الديلمي امام الاسود العنسي الاسود اسمه بهبله اسمه ججج بهبله كويس وكان عنده شيطان بيجيه وبيقول انا جوه عليه ويدعي انه نبي لحد ما فيروز رحمه الله قتله معاذ مكه ورجع الى المدينه وسافر الى الحروب في حروب الشام وفتح الشام وقاتل الى ان قتل في طاعون عمواس سنه 18 من الفجرة النبويه في عهد الخليفه عمر بن ده كله لما مات عمره 35 سنه عمره كم 35 سنه عليك الله ما حيا تقول لي انت حي وانا حي جاهد انا هسه حيين بالمناسبه حسنا حيين شوف الحيد فمعاذ رضي الله عنه شو لما مات رضي الله عنه عمره خمسة سنه شوف بالكلام الرصين قال تعلموا العلم وقلنا العلم يحيي العلم يحيي لكن العلم ده شنو دار صبر والله بلا صبر الحب كتعلمه العلم ده الصبر لذلك قال لقمال لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر ومعاذ قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قرب لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة هو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الاخلاء ارفع الله به أخواما بشنو؟ بالعلم فيجعلهم في الخير قادة وائمه ما بالعضلات؟ ما بالعضلات تكلمك بشنو؟ بالعلم قال فيجعلهم في الخير قادة وائمه ويجعلهم في الخير قادة وإما تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رقب ويابس حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل هذا الشاهد لأن العلم شنو؟ ها؟ حياة القلوب من الجهل ومصابح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة التفكر فيه في شنو يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام هو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء رأي شنو في الكلام ده ها؟ ده ترسل في رسالة ممكن المجلد الثالث لمدارج السالكين صفحة 262 كلام متين والله العظيم يخليك من دربة قد تقوم تتعلم يا أخي ما خل سبحان الله قلت التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام صحيح قال أبو الدرداء لئن أخذوا إلى المسجد فأتعلم آية خير لي من أن أصلي مئة ركعة أصلي شنو؟ وهذا اثر عن أبي الدرداء وعن أنس وعن المسعود وعن غيرهم من الصحابة الاجلاء طيب المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة انت هنا من حياة شنو؟ أه؟ حياة القلب من الجهل بشنو؟ بالعلم ذي الحياة الخامسة والقبلها حياة الحيوان غير المغتذي بطعام أو شنو أو شراب كحياة الملائكة وهم أحياء وكحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وقبلها حياة الحيوان المتغذي بالطعام والشراب الذي له قدر زائد من الحياة بالإحساس بالألم وقبلها حياة الحيوان والنبات الذي تقوم على النمو والاغتذاء بلايه ده ما درس بتاع علوم ده ما درس بتاع علوم أه؟ درس بتاع علوم ولا ما درس علوم أه؟ أحياء ما هي اسمها مادة اسمها الأحياء أه؟ أحياء حسا في أحياء لكن إن شاء الله يكون أحياء بالجد يعني على الفقريات وما في انقسمت وكذا وبيبدو لك كتاب الأحياء ذاك بتاع العوامل الوراثية مندل ولا اسمه منه هو اسم منه بتاع الصبغة الوراثية والجيل الورا الوراث الأول والجيل الثاني والجيل الثالث وجاب الفجل ولا جاب شون هو جاب الفاص اسمه شنو ها آه ها؟ لا اسمه منه مندل قوانين مندل دي ما حياة برضو حياة النمو والاختفاء النباتات خا فيها والحياة الأولى المرتبة الأولى في الحياة حياة الأرض بشنو؟ باللوات برضو ربنا سماها حياة لما فيها من الاضطراب وشنو؟ رح رح الآن بنتكلم عشان ما تنسى الحياة السادسة حياة الإرادة والهمة شوف القيم عنده قاعدة كلما كان القلب أتم حياة كلما كان أعلى همتها والعكس كلما ضعفت إرادته كلما ضعفت حياته وإرادته ومحبته كانت أقوى يا سلام طيب ابن القيم داري بوشل قال حياه الهمه والاراده تكون بدوام الذكر وترك الذنوب كما قال ابن المبارك يا سلام رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها عصيان شنو؟ النفس في الذنوب وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحباروا سوء ورهبانها وباع النفوس ولم يربحوا والله هذا كلام جميل باع النفوس لكن ما في ربح انت لو بعت وربحت بيقول كويس أي زول؟ ابن القيم عنده قاعدة هنا يقول كل عالم أو رئيس أو ملك أو أمير أو وزير أو صاحب سلطة يبذل دينه يبذل شنو؟ أه؟ دينه ليبقى في سلطته هذا خاسر ليه؟ قال لأنه باع دينه ليس بدنياه ولكن بدنيا غيره باع شنو؟ انت تربح لما تبيع دينك بحاجه أعلى من الدين أعلى من الدين ما في طيب زول باع دينه بدنياه كيف؟ خسران طيب زول باع دينه بدنيا غيره ها؟ يا اخي معقول أنت وكدا تبيع بيع بحاجه فيها فايده بس كذا قال وباعوا النفوس ولم يربحوا ولم يغلوا في البيع اثمانها يعني ما باعوا باثمن شنو غالي فقد رتع القوم في جيفه يبين ذي اللب خسرانها يعني حتى الاشياء اللي بيبيعوا فيها الناس وبيتشاجروا فيها الناس زي ما قلت لكم في خطبه الجمعه هي الثروه وشنو والسلطه في تالي أه؟ والقبيله لكن كله راجع لشنو لشنو للثر والسلطه العالم ده كله جايط ويغلي في الثروه والسلطه طيب اذا يقول ابن القيم حياه القلب نتفق يا اخواننا بدوام الذكر والانابه وترك الذنوب ومجانبة الغفله الجاثمه على القلب وترك التعلق بالرزائل والشهوات المنقطعه ولموت القلب علامة ولموت القلب شنو؟ علامة قال ابن مسعود رضي الله عنه أتدرون من الميت قالوا من فارقت روحه بدنه قال الميت ميت القلب أتدرون من هو ميت القلب؟ قرى عليهم بيت الشعر تلاه عليهم ليس من مات فاستراح بميت ولكن إنما الميت ميت الأحياء قال لهم وعلامه ذلك الا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا دي علامة موت القلب القلب في حي ولا ما حي ممكن يكون حي حي ضعيفة لكن ميت لا يعرف شنو معروفه ولا ينكر شنو منكرا. طيب قال ابن القيم عنده عباره لطيفه حس يا اخواننا الناس بخافوا من الموت ولا بخافوا من الموت ها في زول الموت لحد يوم الليلة ما لقى زول شمر قال الموت مرحب تعال حبابك ربنا قال كل نفس ذائقة الموت بالقوة الناس بيموتوا بالقوة وربنا لأنه قوي بيقتل الناس بالقوة وبيقتلك قدامها لك ما بيقتلك بالدس يعني ربنا لما يقوت لك يرسل ولدك يجي يحضر من السعودية يقول له أبوك في الإنعاش يجي يحضرك وبعد يومين تموت عشان ما يقول أبو إذا مات وأنا ما كنت حاضر كويس ربنا كنت قدام أهلك كده قال وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون شوف القوة والتحدي فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين رجعوا الروح دي ربنا جاء يمرغها جيب لي دكتور في الدولة رجع. والله يا اخوان حكمه الله يقول لي دكتور بيتع قلب يموت بقلب دكتور بيتع كلا يموت بالكلا راي شنو يا اخي ربنا يجعل الحياة الناس حياتنا ما منقذ يعني بتاع كده الله ممكن يقتله بالقلب لكن بتاع الكلى الله بيكتله بشنو مش اي يعني تلقى لكن ايه يعني دي دي قايله الناس واحد تلقاه دكتور اخصائي بتاع شنو مش اخصائي استشاري كلى يموت بشنو بالكلى أي مال الطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى فبالتالي شوف ربنا بكتلك بالجوه والناس بيحبوا الحياه والله حاسه زي ما بضر يطر الموت وزي ما قلت لك والله واحد عمره مية سنه وعيان منتهي تقول لك كيف يا عم فلان تقول لك والله الدكاتره هنا ما عرفه بس ما ودوه من الاردن عمره مية سنه داري قال وين ها داري شو الاردن مالك يقول لك دا رعيش واحد قال لي ولده كبير كده قال له والله أنا يا دوب الحيدق طلع طعم عمره تسعين سنة قال لك كان بيتناعيش لسنة من عمركم تاني استمتع شوية بيكون كويس قال له دا رعيش فبالتالي ابن القيم قالش اكثر أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم أركان ده صح ولا ما صح كده راي فوشوا الكلام ده أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم والله صدقتي يا ابن القيم كلامك دكت صحيح 100% طيب في كلام راقي جدا نحن الآن في المرتبة السادسة وهي حياة شنو حياة الهمة وحياة شنو الإرادة داش شنو طيب قلنا بأن حياة الهمة والإرادة هي حياة للقلب زائدة على العلم بعد أن يحيى القلب بالعلم فإن همته تتعلق بالله وكلما كانت همته أكمل وإرادته أقوى كانت حياة قلبه شنو أكمل وكلما ضعفت همته وإرادته كلما كان هذا دليلا على ضعف شنو. ضعف قلبه طيب ابن القيم يقول الناس يخافون من موت الأبدان ولا يبالون بموت شنو؟ موت القلوب قال لي قال لأنهم لا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية فهموا ذلك الحياة فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون هذه حياتهم الحياة عندهم هي الحياة الدنيا وفعلا هي ما لا هي شنو اسمها الحياة شنو؟ دنيا دنيا ولا ما دنيا؟ دنيا وديك الحياة الاخره الاخره معناها النهاية يعني آخرة الشيء شنو؟ نهايته طيب فلأنهم لا يعرفون إلا هذه الحياة لكن ابن القيم يقول شنو؟ الحياة الدنيا الطبيعية التي نحياها الآن بدون دين إنما هي قصيرة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالظل إنما أنا كراكب مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شنو شجره ثم راح وتركها لذلك الحياه ظل لماذا لانها تزول والظل يزول وغايتها اذا فكرت فيها كفيئك او كحلمك ان رقدت يعني الدنيا دي من اول لحظه اخرى اما ظل واما حلم بذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة اوردها ابن القيم هنا وقد نقلناها فيما مضى من منازل أيضاء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الله آت الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم الدنيا شنو؟ من أولها إلى آخرها لرجل شنو؟ واحد منكم ثم جاءه الموت كان كمن راى حلما جميلا ثم استيقظ رايك شنو في الدنيا دي حقيره ولا ما حقيره حقيره ولا ما حقيره ناس يقول لها شيخنا ما تقول كده كيف ما هو كده الرسول قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله شنو جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربت ماء او جرعه ماء فبالتالي اذا الحياه حياتان يقول ابن القيم والموت موتان موت ارادي وموت طبيعي الموت الطبيعي ده معنى يفوشي اما الموت الارادي هو قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المطلفة حتى يتفرغ القلب فلا شيء يميت القلب مثل الشهوات وحياتك الإرادية في حياة طبيعية دي أنت معنى الله داك لها ودا غيرك الكافر حي وإنت حي الحيوانات حي وإنت شنو حي دي حياة طبيعية لكن في حياة إرادية هي قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائيها المثلفة أي زول يمسك شهوة قوي أديكم كلام عجيب معاوية بن أبي سفيان يا السلام لله ذره قال رضي الله عنه نقل ذلك عنه بن كثير في البداية والنهاية قال وكنت ألقى الرجل في الجاهليه كده يا اخوان ركزوا معي بس ركز معي في دي افهم الكلام ده وطبقه ربنا يعيننا وياكم قال كنت القرب الرجل في الجاهليه يوسعني شتما ووسعه حلما قال اذا في الجاهليه زمان بلاق زول في شنو أه؟ في الجاهليه يملاه شنو شتايم قال واملاه حلم ما ارد على اصلا يوسعني شتما وأوسعه حلما ثم لا يلبس أن يكون صديقا لي إذا استنجدته أنجدني قال لمن يرجع من الامش يطلع السوق يلاقي زول ينبزه لما يجي راجع الزول بيكون بيقول صاحبه قال لو استنجدته ينجدني لو استنجدته شنو أنجدني يا أخي عليك زودة. فعلا يا أخواننا معاوية اشتهرة بالحلم يقول لك شعرت منه شعرت منه معاوية معاوية أبو سفيان يا أخي قال ليه كان واليا فقسم قطائف قسم أي زول أداه توب بتاع جلابية في رجل كبير حلف للناس برا قال لهم دي هدوء والله إلا ضرب راس معاويه معاوية قام كلمه طبعا ما بيجل يضرب لن ما في حرس وكذا قال معاوية ناداه قال له حلفت أن تضرب بها رأسي قال نعم قال أوفي بنذركة وليرفق الشيخ بالشيخ لكن أضرانيب الرأحة بس قال له لذلك قال معاذ رضي الله عنه وده الشاهد هنا قال معاذ رضي الله عنه لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يكون حلمه غالبا لجهله وصبره غالبا لشهوته عليك الله فاهم ولا ما فاهم انت ذات تقول كلام ده, ده؟ لو ذاتك مئة سنة بتقوله ما قلت ما لقه والله كلمت معارف سفيان قال ما بيأخذ رايزول زول يكبراجد كده تأخذ رايزول وتعتمد عليه إلا يكون حلمه يغلب جهله وصبره يغلب شهوته كده الشهوه دي بتضيع الزول مرة واحده المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة حياة الأخلاق وحياة الصفات المحمودة التي هي حياة راسخه مثلا حد اخوانك كده ركز معايا انت مش حاضر الدرج ده تسمع فيه اسمع الكلام ده قال حياته من طبع من طبع على الحياء والعفه والجود والسخاء والمروءه والصدق والوفاء وغيرها اتم من حياه غيره صح اثنين حيين واحد عنده اخلاق والتاني ما عنده اخلاق الحي تمام يا تو ها طيب الاخلاق الدرايك فاشنو الحياء والعفه والجود والسخاء والمروءه والصدق والوفاء عندك ولا ما عندك انت مق عارف نفسك انت بينك وبين نفسك عندك ولا ما عندك عندك يا في دين اه الحياء العفه الجود السخاء الصدق الوفاء المروءه يا تا عندك شي دين مايتا بينك وبين نفسك بالناس اكلمك أي زولك يا سلام دي سمحه جدا الأخلاق دي لكن إنت عارف الأخلاق السمحة كل الناس يحبها ولكن ما كل الناس يقدروا عليها ليه الجود يفقروا والإقدام قتالوا أي زل بيقدر أنت قال أي زل بيجود والله هنا دي في جيب في جيب ده مسكه الحب دي ما يطلعها قال أخلاق قال وين الأخلاق أنت وكان نظم لك على الجود يقنعك كان نظم لك على الجود يقنعك هرش لكن ابن القيم قاشون وين اخواننا المقصود شنو شوفك تركز معي ابن القيم يقول حياه الاخلاق الفاضله من الناس من عنده هذه الاخلاق لكنه يقهر نفسه يقهر نفسه عليها قهرا ومنهم من هي جزء من طبعه لذلك الذي الاخلاق جزء من تكوينه وسجيته، ولا يتكلف الأخلاق الفاضلة هو الحي الحي الحقيقيه أما الذي يتكلفها حي، ولكن حياته ناقصة. الكلام ده وقع عليكم، ولا ما وقع عليكم. لولا انه ناقص لما بحث ليعطى، لأنك تريد أن تكمل. في ذول الأخلاق دي جزء منه، ما حيبحث عن حاجة ثانية، لأنه جزء منه. في ذول الأخلاق دي ما جزء منه. سيحيا، لكنه بعد أن يبحث عنها فبحثه عنها وتوقيه لها دلالة على نقصه ولولا ذلك لما توقاها وبحث عنها صح صح ما صح طيب فبالتالي أقول ابن القيم قال شوف الحياء خلق شنو, خلق اسم شنو قال الحياء مشتق خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة فأكمل الناس حياة أكملهم حياء الحياء دال على حياة القلب ليه؟ لأن الروح إذا ماتت لا تحس بما يؤلمها من القبائح والحياء إحساسك العالي وابتنابك للقبائح لأنها تؤثر فيك ولأنها لا تشبهك الكلام دركم في راكب عدل ولا لا راكب عدل؟ الكلام ده راكب عدل ولا ما, ما فهمين؟ يخوانا خلق الحياء هو اجتنابك للقبائح وسكده قال إذا لم تستحي فاصمع ما شئت الحياء اجتنابك للقبائح الذي يرتكب القبائح ولا تهزه دليل على موت قلبه أما وإنه لو كان حي القلب لكان فيه حياء وخجل واجتناب للقبائح وبعد عنها فملابسته للقبائح دلالة على شنوب على موت قلبه فقد الحياء فقد لحياة القلب كده واضح ولا ما واضحة بقيت مرتبتان ثم كلام الهاروي في الثلاث درجات يعني الآن كل ده كلام منه كان قيم ولم نشرح حياة القلب من الجهل بالعلم ولذلك ثلاثة أنفات نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة هذا نكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نستفي بهذا القدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته